ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤنء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما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 إن الأولين والآخرين لمجموع لمجموع إلى ميقاطي يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاأكلون من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 اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل انفا لكم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 تحرزون تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون إن لا مغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جذا لو لا تشكرون أفرأيت النار التي تورون أأنتم أنشتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكروا متاع للمقون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 لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما اِن كَانَ مِن اَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا اِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ